السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهم المعلومات الفقهية في رمضان في صورة سؤال وجواب تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كتير من حبيبي بيبعثوا ويسألوا عن بعض الاحكام او بعض المسائل الفقهية في رمضان ايه حكم استعمال السواك طب الاطرة طب مش عارف ايه طب كذا فانا جمعت لكم تجميع كده جميلة جدا بفضل الله تشمل لكم تقريبا كل المعلومات عن المسائل الفقهية في شهر رمضان على سبيل المثال الناس بتسأل الحاجة دي بتفطر ولا ما تفطرش احنا هنقول الجواب قطره العين ليست مفطرة اللي المستعملة في العين ليست مفطرة طب قطره الانف مفطرة لانها بتصل الى الحلق طب الحؤن او الابر المغزية مفطرة طب الحقن والإبر غير المغذيه ليه العلاجيه ليست مفطره تمام طب شم الطبيخ ودخان الشوي واحدة قاعده بتعمل اكل فبيوصل للانف ريحه الطبيخ وريحه الشوي ليست مفطره السجاير مفطره استعمال العطر في نهار رمضان غير مفطر الاستحمام غير مفطر طب الحجامه مفطره طيب تذوق الطعام باللسان مع عدم بلع الطعام غير مفطر يعني بتدوق الاكل كده بطرف لسانها بس ما توصلش الاكل ايه للحلق ده غير مفطر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تقبيل الزوجة في نهار رمضان غير مفطر طب الاحتلام غير مفطر لأنه لم يتعمد ذلك يعني واحد أو واحد احتلم بالنهار وهو نايم لم يدري إلا حينما استيقظ غير مفطر لأنه لم يتعمد ذلك طيب الاستمناء مفطر لأنه تعمد ذلك المذيو والوديو غير مفطر طب واحد أنام على جنبة واستيقظ بعد الفجر لكن الجنابة حصلت قبل الفجر غير مفطر ما يفطرش ابدا ولكن يقوم يغتسل ويلحق يقوم يصلي ويكمل صيامه وصيامه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اذا حدثت الجنابة قبل الفجر مثلا بساعة بساعتين بتلاتة ونام وراحت عليه نومة وصح الصبحية لقى نفسه على جنابة تمام وهو لم يصلي تمام صيامه صحيح يقوم يغتسل ويصلي ويتم صومه وصيامه صحيح طيب استعمال السواك او معجون الاسنان لا يفطر لكن نحاول ان احنا لا نبتلع شيئا من معجون الاسنان واكون قولا ليس على سبيل التحليل ولا التحريم ولكن على سبيل الاحتراز والاحتياط ان الافضل نستعمل السواك في نهار رمضان ومعجون الاسنان الامر بسيط جدا حبينا نستعمله عندنا من بعد المغرب لحد الفجر الوقت يسير بفضل الله لاني احيانا بيتسرب شيء ولو يسير جدا من معجون الاسنان الى الحلق تمام لكن عموم هو لا يفطر مادم أنه لم يصل إلى الحلق طيب المضمضة والاستنشاق غير مفطرة لكن في رمضان في نهار رمضان كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني لا نبالغ في المضمضة والاستنشاق طيب بلع النخامة غير مفطرة طيب تخدير الأثنان بالحقنة المخدرة غير مفترة لكن الأولى والأفضل تأجيل موضوع الأثنان إلى ما بعد الإفطار ليه؟ لأن الشيء طبيعي جدا الطبيب هو بيعمل علاج للأثنان أحيانا البرادة بتاعت الأثنان بتصل إلى الجوف والمية اللي بتبقى في المكن اللي هي بتاعت المبرد اللي هو بيبرز بالأثنان بيبقى متوصل بحاجة كده بتوصل مية رزاز مية الرزاز ده بيصل إلى الجوف فالافضل ان يكون موضوع الأثنان ده يكون من بعد الإفطار. طيب خروج الدم من الجرح غير مفطر. طيب خروج الدم من الأنف أو الفم غير مفطر إلا إذا تعمد أن يبتلع الدم. تمام؟ طيب القئ الإنسان لما بيرجع تمام غير مفطر إلا إذا تعمد الإنسان أن يستقي. يعني لو هو اللي تعمد إنه هو يستقي هنا يفطر. إنما لو قاء قذب عنه فلا يفطر أبدا بفضل الله. طيب إذا واحد واقف فجأة قدرا دخل الذبابة أو هموشه في فمي لا يفطر لأنه لم يتعمد فعل ذلك طيب ترك الصلاة ترك الصلاة قال عنها صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ولذلك كتير من حبيبنا يقول طب أنا بصوم بس ما بصليش أقول لك لا يصلح صيام بلا صلاة يعني لو صام الإنسان واتعب نفسه بلا صلاة فلا يقبل الصيام بغير الصلاة الصلاة كما قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال إن اول ما يحق عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح طب لسه في حاجات تانية تحاسب عليه هتعدي وإن فسدت فقد خاب وخسر طب ده هو كان بيصوم مش هينفعه لابد من الصلاة واضح كده يبقى ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر سب الدين وهو صائم لو واحد أو واحد عيازا بالله سب الدين وهو صائم اللي يحصل هذا لا لا يفسد الصيام فقط بل يخرجه من الملة ولكن باب التوبة مفتوح وهذا ليس معناه أننا نجرئ الناس أن يفعلوا هذا ثم يتوبوا حاشا لله لكن هذا من باب فتح باب الأمل لمن وقع في ذلك وأراد أن يتوب فقد قال علام الغيوب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل الذين كفروا إي يغفر لهم ما قد سلف بفضل الله سبحانه وتعالى اي انسان كافر او مشرك او وقع في شرك او في رد او غير ذلك ان اراد ان يتوب يعني ينطق الشهادتين ويغتسل ويعود الى الاسلام بفضل الله ويغفر له ما قد مضى ويعود مرة اخرى صفحة بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى بسب الدين وهو صائم هذا يخرج من الملة اخر حاجة كثرة الشتائم والنظر الى المحرمات بعض الناس عيازا بالله كثير الشتم والسب واللعن الى غير ذلك بالاضافه انه بيقضي صيامه من باب سل الصيامك طول ما هو قاعد افلام مسرحيات تمثيليات فوزير مش عارف ايه حاجات كده وقعد مقضيها طول الليل والنهار بالمنظر ده هذا يصح صيامه يعني لا يبطل صيام ولا يفطر ولكن ينقص اجره جدا لدرجة انه ممكن يخرج من الصيام بلا اجر لكن يكون فقط اسقط من على نفسه الفريضة فقط لكن يخرج بلا اجر عيازا بالله دي كم الحسنات اللي يحصل عليها ممكن يكون ضيعها كلها في المش... المشاهدة او في مشاهدة تلك الاشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول نصحتنا يعني ش... شهر رمضان هذا شهر العام كله شهر العمر كله شهر لا يعوض بفضل الله على ممكن يساوي العتك من النار ودخول الجنة لاننا بقى كده صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا؟ غفر له ما تقدم من ذنب، ومن غفر له كان من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى اتمنى لكون ادرنا نلم الموضوع كله كده بكل بساطة في بعض الأسئلة التي تشغل الناس في كل رمضان في سورة سؤال وجواب اسأل الله عز وجل ان يجمعني وياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته